to the من التباعدات اما بعض في هذا الباب بيّن المصنم رحمه الله حُكم سبّ الظهر والسبّ والشتم والظهر هو الزمن الزمان الزمان او الوقت فهذا الحديث قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يصب الضهرة وأنا الضهرة هذا يدل على تحريم سب الزمان و سب يكون على ثلاثة أقسام القسم الأول أن يصب الزمان بصفة لازمة له ليس قاطبا السبب أو الشاب مثل أن يقول إن هذا الزمان زمان فتنة أو عم تيل فتنة أو عم عم تيل معاق والذنوب مثلا نعم وهذا نحو قوله تعالى هذا يوم العصيب يوم عصيب أي يوم يوم شديد لما حدث فيه من العذاب على أمة من الأمم وأيضا من هذا قولوه طل الله عليه والأليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أنف أنه في زمن الحجاج يعني أخذوا يقولون او يتكلمون عن الشر الذي يلقونه من الحجاب فقال أنا ما من زمان إلا والذي بعده شر منه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه تمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم فهذا اخباره من النبي صلى الله عليه وسلم انما ان الزمانة كلما تقدم كلما ازداد الشر هذا لا يعد او لا يدخل في الزم المذكور هنا في حديث ابي هريرة لا تسب الظهر فأنت إذا وطفت الظهر أي وطفت الزمان بصفة لازمة له ليست من السبب أو الشتم فهذا لا يعد سببا ولا سببا وأما قول البعض هذا زمان أخضر او هذا يوم أسود هذا يفكر كسبب الظهر بلا شك لأن في الغالب هذه العبارات التي يستخدمها يقصدها الشكم والسبب للزمان أو للظهر والله عز وجل هو الذي خلق هذا الزمان فلذلك جاءت الحديث هنا يسب الظهر وأنا الظهر أقلب الليل والنهار ليس معنى قوله أنا الظهر أي أن الله عز وجل يعني هو الزمان أو, هو أو يتنى بالظهر لا ليس هذا المعنى المقصود ولكن اقرأ العبارة كاملة أنا الظهر أقلب الليل والنهار قال أهل العلم يعني كان هناك, هناك محذوفا أي وأنا مقلب الظهر أقلب الليل والنهار أو التأويل الذي قد يقول أقرب أو المعنى المقصود الأقرب للصوار أن يقال أن هناك, تقديم أن هناك تقديم وتأخيرا في الكلام وهذا معهود في لغة العرب ليس من باب النجاز بأن يقال أي وأنا أقلب الدهر الذي هو الليل والنهار لأن الدهر هو الليل والنهار فالدهر هو الزمان والليل والمهار يدخلان في الزمان فكيف يكون المقلب هو المقلب يعني اذا قلنا ان الظهر هو الله يعني كما يقول الدهريون الذين ينسرون وجود الله عز وجل يعني ينسبون الاقدار والاسعال الى الزمان الى الزهر. قل إن الزمان تقلب بنا أو إن الزمان فعل فينا كذا وكذا هؤلاء أخذوا هذه الأقوال من الدهرية القدامة الذين أنكروا وجود الله او جهدوا وجود الله فينسبون كل الأقدار التي تقع إلى الزمان أو إلى الظهر فهذا لا, يعني لا يفهم بلا شك من الحديث ولكن المعنى الصحيح انا الظهر اي انا الذي خلق هذا الظهر وأنا اقلب هذا الظهر ان زمان الليل والنهار وقد يكون نسبه الظهر هنا الى الى الى الضمير المطاطق انا الذي يعود على ذات لا زود جل او الذي يعود على الله عز وجل نعم من باب التعظيم التعظيمي لأمر سبب الظهر لأن الله عز هو خالق هذا الزمان فإذا سببت الزمان فأنت قد سببت خلق الله وسببت أقدار الله عز وجل وهذا لا يرضاه الله لأن الزمان أو ليس لن يكون له علاقة بما يصيبك أو يصيب الناس من أذى أو من سر أو من ألم ألم الزمان ليس فاعلا الليل والنهار لا لا يعلم شيئا في في الموت والحياه ولا في المرض ولا في الصحة ولا في اي شيء ليس له تصرف ليس له ما تصرف ف هذا نانا الصحيح من اليمن الحديث ان الله هو الذي يقلب الليل والنهار اي يقلب الزمان هو الذي خلق هذا الزمان فليس من اسماء الله الظهر كما يعني قال البعض ليس الظهر من اسماء الله ولو وزن او قسم الظهر على الميزان الذي وضعه او بيانه العلماء في ان يكون في تحديد اسماء الله عز وجل نجد اولا أن هذا الميزان مبني على قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فيسترث في الاسم حتى يكون حتى يكون اسما من اسماء الله أن يوصف بالحسن وأن يفح أن يدعى به ف... فإذا وزن الظهر على هذا الميزان نجد أنه, أنه وثم جامد لا يعني تؤخذ منه طفا أو فعل لله عز وجل وهذا يخالف الحثم فمن شروط الحثم في أثناء الله أن يؤخذ من هذا اللفظ فعل او صفه لله عز وجل نحو الغفور يؤخذ منه أن الله عز وجل هيوصف بالمغفره وانه هو الذي يغفر الرحمن الرحيم نعم الى اي اخر وفي الغالب او او لا يوجد لا يوجد اسم من, من الأسماء الخطنة جامدا يعني لا يستق منه ولا ينصرف او لا يعني يأخذ منه الفال أو الصفة نحو الظهر الظهر هذا اسم جامد لا يستفد منه لا صفة ولا فال وأن أثرته الثاني أن يدعى بهم وهذا لا يصح أن يدع به لا تقول يا ظهر افعل لي كذا يا ظهر اشتني يا ظهر اختر لي أو واذا لم يوجد او لا يوجد البتة في الأدعية الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فليس أثناء من أثناء الله. بل هو كما بينا هو المقصود به الزمان وفي قوله نعم وجل لما في هذا الحديث القبطي <تصفيق> نعم ابن آدم هل, نعم هل من الممكن أن يؤذى الله عز وجل أو أن يوصف الله بأنه يؤذى نقول <تصفيق> الأذى الذي يحدث من يكون غالبا يلحق الضرر يعني يعني الضرر لازم من الاذى بالنسبه للمخلوق اذا قلت اني اذيت من فلان ففي الغالب او هذا أو لازم انك قد الحق بضرر من هذا الاذى وهذا بلا لا يجوز في حق الله عز فالله عز لا يضره شيء لا يضره شيء بل هو وتعالى الذي ينفع ويضره فلا يجيب أن يقال إن الله قد ضره فلان القد ضره الفعل الفلاني فنفي الضرر عن الله هذا من تمام الإيمان لأن الله عز وجل يوصف بالنقص وقد نفى الله عز وجل هذا عن نفسه في كتابه ولكن نحن نثبت ما أثبته الله عز وجل نفسه على الوجه الذي يليق بالله مع نفس النقص الله عز وجل قد أثبت في هذا الحديث القدسي أنه سبحانه وتعالى يؤذيه ابن آدم بهذا السبب ولكن هذا الأذى ليس كأذى المخلوق ليس كالأذى الذي يحدث للمخلوق يعني لا يلحق الضرر الله عز وجل لا يضر بهذا الأذى وهذا نحو يعني هذا الأمر قوله تعالى, قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فلما آسفونا انتقمنا منهم فهنا أيضا في إثبات هذا الأمر لله عز وجل وأيضا يعني من هذا المعنى في الحديث الذي جاء إن موت الفجأة أخذت آسف فهنا الذي يقصد الانتقام وإن كان كبيب عبد درجة أعلى أو من أعلى درجات الانتقام أخذت آسف أو فلما آسفون فلما أقضبونا انتقمنا منهم انتقاما شديدا نليق بالله فالأسف هنا يعد درجة من أعلى درجات الغضب الموجب للانتقام الشديد ولا يلحق الله عز وجل أي نقص قد يلحق المخلوق بوقفه بالغضب او بالانتقام فإن المخلوق إذا غضب أو انتظم قد يظلم وقد يبطس بطسا فيه ظلم هذا لا الله عز وجل وكذلك المخلوق إذا غضب قد يغضب عن ضعف عن ضعف في قوته وقد يأثب أيضا عن ضعف وهذا الضعف يلحق الله عز وجل وكذلك أيضا هنا الله عز وجل ابن آدم بهذا ولكن لا يلحق الله الضرر ولا يلحق الله عز وجل النقص الذي يلحق المخلوق إذا أوذي من غيره مبارك الله وأذن قد قرره أهل العلم في هذه المسألة وبينه العلامة ابن وسيمين رحمه الله تعالى نعم بستفاضة في خلال شرقه على كتاب التوحيد <تصفيق> والآية التي احتج بها المطلّف هنا على هذا الأمر في هذا الباب وقالوا ما هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الظهر هذا قول المشركين وقد أخذ هذا القول عن الدهريين القدامة من الثلاثفة والملحدين. الذين كانوا كما بينا ينسبون كل الأفعال والأقدار في هذا الكون إلى الظهر إلى الزمان ويقولوا إن الذي يحين ويميتنا الزمان يعني كما قالوا يعني فيما نقله الشيخ الفوزان هنا في شرحيه أنهم كانوا يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع هكذا يعني بلا مدبر لهذا الكون قد تفروا بالمدبر بالله عزيزي ويدخل في هؤلاء أنهم الفلكيون الذين ينسبون كل الحركات التي تحدث في هذا الكون إلى الأفلاق فهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا يعني ليس هناك آخرة لا. لأن الزمان إذا مر ومات الإنسان خلص انتهت, انتهت حياته إلى الأبد ولا عود مرة أخرى إلى حياته الأخرى فما هي إلا أرحاب تكفى وأرض تبلع وانتهى الأمر ومن هنا نفهم خطأ قول البعض <تصفيق> اذا ارادوا ان ينعو ميته والنعي طبعا الارض انه لا يزود انه يكره <تصفيق> انهم يقولون قد انتقل الى مسواه, إلى مسواه الاخير هذا بلا شك خطأ عظيم لأن هذا القبر ليس هو المثوى الأخير بل هو بداية الحياء الآخرة فهو بانتقاله إلى القبر قد بدأ في مرحلة البرزخ الذي هو الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو خلال وجوده في القبر هو في نعيم اصياب ذات كيف لم يتحول الى العدم يعني كما يقول ابو زهريون ومن يعني كان من اشمع اقوال المعتزله بعد يعني هنا فهم او تجريدهم اسماء الله من الصفات والمعاني هي ما يذلون يذلون حوله من نفي عذاب القبر ومن نفي بعض الاخبار التي جاءت اقرط الساعه او في ما يتعلق بالدار الاخره <تصفيق> لأنها على ميزان عقلهم تخالف العقل وهذا يعد بلا شك من الإلحاب ومن كبار البدع التي ينكرها المؤمنون <تصفيق> وإنك يا سبحانه تعزم تعزم من الأناس حتى الآن يقولون يا اخي لا تفرق المسلمين لا تتكلموا في فلان او في علان او في الحزب الفلاني او في الفرقه الفلانيه لا نريد نفرق المسلمين يعني رجل ينكر عذاب القبر رجل يقف لله بالصفات النقص او يطعن في بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم او يخالف منهج الصحابة بفاهم الكتاب والسلام بفاهمه القرص هل هذا ينفع لسنين وكيف لا نحذر من مثل هذا هذا منهج فاسد منهج هذه الاحزاب السياسية التي ارادت ان تنحي الدين من جهة الاخرة فهمت الوقت اللي يمكنون فيه على بعض الحكام انهم نحوا الدين عن, عن بعض الأحكام التي يزبرونها في هذه القوانين نجد أنهم من ناحية أخرى نحّوا الدين من جهة أخرى فإذا جاء عالم أو ناصح أمين نعم يحذر المسلمين من هذه البدع نعم ومن هذه الأقوال قالوا لا تسكت لا تتكلم لا تحذر احدا ف فجاءنا فجاءوا او فكاء ف فقالوا ان الرجال او ان الاحزاب هذه فوق الدين وان حرضت ما حرضت من الدين باسم الدين لا تتجنن فيهم ولا تحذن لهم لأنك تفرق المسلمين أي تفرق هذه فإن محمدا قد جاء كي يفرق بين الناس يفرق بين المحق والمطف وبين الملتزم بجينه الذي أنزل عليه من الله وبين الذي يخالف هذا الدين سواء كان كافرا او كان على بدعة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله علي وسلم والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر وشدد في التحذير من انات بأعين ومن مناهج باطلة أخبر نشفتاتي من بعد ومنحو تحذير مليخ وإصراء التميه من رأس الخوارج وبيّن صفات الخوارج باستفادة في أحاديث من أطح الأحاديث فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يفرق المسلمين هل منهج أولئة الباطل في يعني بارك الله من دراسة العقيدة ودراسة الأقوال نعم الأقوال التي تخالف اعتقاد أهل السنة هذا صار من أهم من أهم الفروض التي تتعين على طالب العلم وعلى المسلم الذي يريد أن يسلم في دينه أما الذي يتبع هواه فليس آآ لنا آآ فليس لنا إليه من تذير الله صحب <تصفيق> وكذبهم الله عز وجل هم كذب الدهريين لم بقوله وما لهم بذلك من علم فقد يعني تكلموا بعقولهم الفاسده بغير هدي الوحي وإنهم إلا يظنون يعني هذا ظنهم الفاسد أنهم إذا ماتوا يعني انتقلوا إلى العدم وانتهت حياتهم إلى الأبد فهذا ظنهم ولذلك في الله سبحانه وتعالى آآ قد كذبهم مضيّن فساد مؤتق في أكثر من آية من كتابه أجز وجل التي تثبت المعاذ <تصفيق> لما تثبت عودة الأرواح إلى الأجساد مرة أخرى عند قيام الساعة <تصفيق> نعم. ونحن قلنا في بداية الظهر <تصفيق> إن الذي يسب الظهر إما أنه يفعل هذا لا ليس قاطبا للسب إنما يسب الزمان فقط بوصف يلزم هذا الزمان فهذا ليس من الزب المحرم أن يقول الزمان هذا قد انتصر فيه الشر وانتصر فيه الفتنة هذا زمانه شر ولكن لا يقصد أن يسب الزمان ويصف الزمان فقط بما فيه هذا جاء في الحديث ما من زمان إلا الذي بعده شر منه والأمر الثاني نعم أمنه يسب الظهر قاطبا سب سب الله عز وجل أو أن يتب أقدار الله معطارضا ومتفخطا <تصفيق> على خلق الله أو على أقدار الله التي التي هي تصرف بيد الله نعم فهو نعم يريد أن يتب الله تسبق الظهر معطقدا أن يتب الله عز وجل هذا بلا شك يعد من الكفة والشرك الأكبر اهلا من نعم يصب الزمان او يصب الظهر من باب انه يعني ليس راضيا عن هذا الزمان او ليس راضيا عن ان بعض هذه الاقدار هذا يعد من من المحرمات بلا شك قد محرم ولكن لا يصل الى درجه الشرك الأكبر هو ينتب الزن إلى الظهر والظهر ليس له ليس لا تصرف فقد وقع في المحرم من وجهين الوجه الأول أنه نسب الأسباب إلى هذا الظهر والظهر ليس, ليس مالكا للأسباب وهناها والوجه الثاني أنه قد كب من لا يستحق السب وهو الزمان ويعد خلق من خلق الله هذا يعد محرما لكن لا يصل إلى درجة, إلى درجة الكفر الأكبر ننتقل إلى الذي بعده Quale <laughs> <laughs> troviamo <تصفيق> هنا في هذا الحديث في حديث ابي هريره هذا نا مولى جابر مفنف على ما ذوض به يدل على تحريم هذا هذا وتحريم هذه الاسنان أن يقال قاضي القضاء نعم أو مالك الأملاك هذا على الإطلاق يعني لا يجوز او لا تجوز هذه الأسماء على الإطلاق نعم لأن ملك الأملاك على الاطلاق هو الله عز وجل هو يملك كل الأملاك التي تحت تطرفه هذا الكون وكذلك قاضي القضاء والله هو سبحانه وتعالى فوق كل القضاء من, من البشر والذي يحكم بينهم يوم القيامة والذي يحكم بين الناس وهذا الحديث حديثه أبي هرير هذا هو في الصحر حين أخرجوا البخارية و كما قال أهل العلم هذا التحريم يتعلق بالإطلاق فقط أما بالتقييد فالأصل في الجواز ان كان قد يكره لعلة معينة يعني ما معنى التقييد أنك تقيد هذا مثلا ببلد معينة فتقول قاضي قضاة نصر يعني هو رئيس قضاة نصر على درجة في درجة القضاة فهذا تقييد ببلد هذا يعني ليس محرما وإن كان يكره من بعد او لعلة خوف التعظيم الزائف الذي قد يلحق بهذا الرجل يخشى عليه من أن يصيبه هذا اللقب بالغرور أو بالعظمة أن يصفر بالعظمة في نفسه فهو يطرق من هذا الباب ولكن ليس داخلا في النهي للزجاء في الحديث و والله جوزل من اسماء الملك هو سبحانه وتعالى مالك او ملك يوم الدين على قراءه و سبحانه وتعالى الذي بيده الملك كما قال سبحانه وتعالى قل مالك الملك قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمنح الملك لمن يشاء فكيف يصح ان سم ملكا قد منح الملك من قبل فأنه هو ملك الأملاك لا يصح هذا لا شرعا ولا حتى عقلا ولذلك صدق صدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إن نخنع اسم عند الله رجل تسمى من مالك <تصفيق> يعني إن أوضع الأسماء عند الله أخنع أي أوضع أي هو يعد عند الله عز وجل من أحقر الأسماء وأقلها منزلة عكس ما قصب به الذي سمى نفسه هو قصد قصد أن يرفع نفسه إلى الأعلى المرافض والدرجات فكان جزاؤه من الله أنه بأوضع المرافض وبأخذ المنافض إن نحن عثمين عند الله أن يسمي نفسه بملك الأملاك ونحن فلا مالك إلا الله عز وجل وفي <تصفيق> رواية في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وآله قال إن أغيب او أغيب رجل رجل على الله يوم القيامة وأخباثه وذكر الحديث الذي تسمى بمالك الأمناك نعم فهذا أيضا يدل على مرتبة هذا عند الله عز وجل يوم السيام إن الله عز وجل قد أثبت لنفسه هنا في هذا الحديث ان هذا الرجل يعد ان له من خلقي او انه سبحانه وتعالى قد اغاظهم التسمي بهذا الاسم فهذا يثبت فعلا لله عز وجل ايضا على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى و وكما قال الشيخ صالح الفوزان حضر الله هنا في شرحه فيه يعني بيان حكم التسمي بهذا هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل وطعا عظم ورسع للمخلوق والله عز وجل قال تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علو في الارض ولا فساد ولا عاقبه للمتقين ثم قال بعد ذلك فليس معنى هذا النهي ان تولي الملك لان تولي السلطه والحكم مطلوب اذا كان القصد والاطلاق يعني فلا لا يعني هذا النهي ان ان انه يكره لاحد أن يكون ملكا لا علاقه له بهذا الحديث ولا وليس هذا عيبا إنما العيب في القصد السيء فإن كان قصده من تولي الملك العظم والكبرياء والتجبر صار مهانا عند الله وإن كان قصده الإصلاح والعدل وإقامة الحق صار مأجورا عند الله عز وجل وفيما ثم قال بعد ذلك في بيان معنى الغيظ عند الله هذا أفعال تفضيل والغيظ شدة الغضب فيعد درجة من درجات الغضب على الوجه الذي يليق بكمال الله عز وجل فكما بينا في كلامنا السابق لا يلحق الله نقصا لا يلحق لا يلحق الله نقصا من اي صفة قد يوصف دي المخلوق يعكريها شيء من النفس هذه قاعدة يعني المخلوق يوصف بالغضب يوصف بالغيس يوصف بالاسف كل هذه الصفات اذا وصف دي المخلوق يلحق نقص فيها فاذا وصف بها الله عز وجل لا يلحق هذا النفس من اي هاجم من النفس بل يثبت له من هذه الاسعال او او الصفات الكمال المطلق الذي في هذا الكال أو تاريس صفا دون أي نقص او آفة فإن الله هو السلام أي الذي قد سلم من كل نقص وآفة وعيد هذا من من لوازل لله السلام نعم وايضا من الالقاب التي هي بمعنى ملك الملوك شاه شاهر هذا لقب عند العجم من ديلا اعاجم عند الفرس ايضا بمعنى ملك الملوك او ملك الاملاك فهو ايضا يحرم يعني يحرم التلقب او التسمي هذا الاسم باي لغه آه. ليس ليس المحرف فقط اللفظ الذي جاء بالعربيه سبحان الله هذا من هي عنه ولو كان باي لغه من اللغات بارك الله كرامه جاده قال يا نموذجه والله لا باطل ان تنكر هذا فتنور في ذاتك عن ابي بكر رضي <تصفيق> يزال المصنف رحمه الله يذكر بعد ما يتعلق بالاعتقاد الصحيح في باب إسماء الله هذا من التوحيد فهنا دواب بقوله احترام إسماء الله وقال احترام أي أي المخصودي التعظيم والإجلال التعظيم والإجلال لأثماء الله ويلزم هذا بلا شك عدم عدم الإهانة ويلزم من هذا عدم الإهانة لأي اسم من أثماء الله وعدم التنقذ او الانتهام و... وكما بياننا ان اسماء الله عز وجل فيصفوا كلها بالحكم ولله من هذه الاسماء الكمال المطلق في كل اسم من الاسماء فإذا اشترك الاسم بين الخالق والمخلوق كان حظ المخلوق من هذا الاسم ما يليق به من النقص ومن الضعف ومن التغير أو من الآثات التي تلحق المخلوق وأما إذا إذا, إذا أطلقنا هذا الاسم إذا كان هذا الاسم من أسماء الله عز وجل مما ثبت الكتاب والسنة فإن الله عبد الله لا يلحقه من هذا الاسم إلا الكمال المطلق ولا يلحقه إلا تمام الخصن فالنخلوق قد يسمى بتريم يقال أن هذا يسمىه كريم صح. والله عبد وجل يسمى بالكريم أيضا فلاه بلا فك الكرم المطلق الذي لا يلحقه شخ ولا بخ الأنبتة هو سبحانه وتعالى أكرم وأكرمون وكذلك أيضا هناك من الأسماء التي لا يفح أن يسمى بها المخلوق لأنها تختص بالله عز وجل وعلى إذا كان يا المخلوق كان في شيء من عدم الاحترام او او يعد من عدم الاحترام والتعظيم هذا ليس من اسمائنا من نحوه ما قد جاء هنا في هذا الحديث نماذج الحديث قد اخرجها ام داوود هم البخاري في الأدب المفرد وفي التاريخ الكبير وأخرجوا غيرهما وإسناده حسن وجاء فيه أن أبا سرز كان يكن أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه أككم فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحكم اسم أسماء الله وأنه لا يصح أن يكنى به لأنه صلى الله عليه وسلم بين في هذا حيث قال وإليه اتقوا المطلق هذا يعد من من الاسماء يعد من الاسماء الذي لا يصح ان يسمى بها او يكنى بها غير او لا يصح أن يسمى او يكنى بها المخلوق لا تختص بالله مثل هذا الرحمن الرحمن هذا من لا يفح أن يسمى لي المخلوق البتة بخلاب الرحيم إن الله قد أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوس الرحيم نعم ولكن لم يأتي البتة أنه, أنه عز وجل قد وصف مخلوقا بانه رحمان لا الرحمن من الاثناء التي تختص بالله وكذلك هو الحكم لا ثم شخص انه الحكم كذا الاطلاق ولا يكنى به كذا لهذا الحديث فلا يقال أ... لا يقال ابو الحكم لا هو م... <تصفيق> وهذا اسم من اسماء الله وصف الله به نفسه يعني جاء جاءت اختفه المتضمنه الذي الذي تضمنه هذا الاسم في كتاب الله ان الله سبحانه وتعالى قال وما اختلفتم اختلف في شيء فحكمه الى الله وما اختلفتم في شيء فحكمه الى الله وقال سبحانه كما في سوره يوسف الحكم إلا لله نعم والحكم هنا على قسمين الحكم نعم الحكم القبر الذي <تصفيق> الذي به الله عز وجل في عباده من ناحية الأقبار او هذا حد حكم قبريا فينا الله له ان على كل ذرات هذا الكون وعلى كل هذه المخلوقات والذي يحكم فيها من ناحيه الاقدار الموت والحياه والمرض والصحه والألم والنقصان والضايع إلى آخره إنه سبحانه وتعالى بيديه الأمر كله والذي يصرف كل هذه الأخضر ويحكم فيها والقسم الثاني الحكم الشرعي يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي إليه التحاكم او اليه الحكم في فيما يتعلق بما لا بين الاداة فإنه الله تعالى أنزل كتابه مبين أحكامه الشرعية فيه التي بها والتي إليها يتحاكم المسلمون فالمسلمون يحكمون الله عز وجل في إعباداته وفي معاملاته إن الله صلى الله عليه وسلم الذي يحكم بينهم بيبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فإنه سبحانه وتعالى يحكم ولا معقب لحكمه وهذا أيضا من الاستفاد اللازمة لله أنه لا يستطيع مخلوق أن يعقب لحكم الله إن الله إذا حكم بنوت أحد هل يملك مخلوق أن يعقب على هذا الحكم لا يملك إذا حكم بأن فلانا يفتحقه النار جزاء مفاقة هل يملك مخلوق أن يعقب على الحكم الله عز وجل أو أن يتظلم لا يملك إن الله يحكم ولا يمعقب قبل حكمه عز وجل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ايضا مما يمدد أن يذكر في هذا الباب الذي عنون به ترجمه المصمد بفعولية احترام اسماء الله أن يقال إنا من احترام أسماء الله عز وجل أن لا تنتهن أن لا تنتهن بأن توطأ مثلا إذا كتبت ورقة عليها اسم من أسماء الله فعليك أن تقاطب على هذه الورقة تلقيها في القمامة ولا تلقيها في الأرض توطأ بالأقدام هذا يعد من, من امتهان أسماء الله وليس من احترام أسماء أن تعلق على الجدران كما قد يظن البعض بل يخشى أن يكون هذا شيء من الامتهان فلم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلق على الجدران آيات القرآن او اثماء الله عز ولو كان خيرا نفعله الرسول صلاة واشد منا تعظيما لله عز وجل فليس هذا من التعظيم للقرآن ولا لأثماء الله بل كما قلنا قد يخشى ان يكون هذا في شيء هنا لانتهى لانك بيضا تويت بين هذه الزينات التي تعلق على حوائط للزينة ها وبين الأشياء التي يكتفى يكتفى باسم الله او يكتفى اسماء الله او يكتفى ايات الله هل ايات الله تعد من الزينه هل اسماء الله تعد تعد من الزينه التي تزين بها الحوائط لا يصح نعم لكن عاده انتشرت بين المسلمين بجدا دون ان يرجع لهم العلم ذا يكره اقل ما يقدمه يكره يكره تعليق هذه الاشياء على القواطع التي فيها اسماء الله او التي فيها ايات القران مثل شفنا مثلا على الثلاجه نعم هذا تصرف انهم يزوجوا فيها فيها اسماء لله أو فيها ايات من القران او احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واردت ان تتخلص منها فعليك ان تحرقها من اذا اخرقت يعني زال اثرها ويكون هذا طبعا ليس على قصد الامتحان من يحرق شيء من هذا قواقب الانتهان او الاستهانة هذه بلا شكل عبد كبيرة قد توصل الى القصة الاجبر ولكن الذي يطعل هذا من هذا من هذا التعظيم العجل ويقفل هذا خاش يمنى ان تمتهن هذه الشيء فأجاب بعض أهل العلم بهذا أن حتى لا تنتهي يعني أنت تفعل هذا بإدنية حفظة من عدم من قصة إذا كان مفحظا تهتك قد صارت أوراقه قضي مبالية ولا يقرأ فيه فيكسى إن بقي كذا أن يمتهم أكثر أو أن يلقى في الأرض ويداف في الأقضاء فقال بعض أهلهم هذا يقرأ حتى لا يبته وإذن قد يستأنف فيه أو يستأنف فيه بيجان وفنان رضي الله عنه لما جمع المصاحف من الأنفاق لما نشب الاختلاف حول المصاحف والقراء والقراءات فجمع المسلمين على مصطح واحد وامر بحرب بقيه الموالفات رضي الله عنه طيب تقرئ من <تصفيق> <تصفيق> اتي ناهي عن رسول الله <تصفيق> متعل... مت... لا. لا مت... متعلقا مت... متعلقا الله تعالى يعني نثق باراده هذا الباب باب احترام اسماء الله لانه من تمام احترام اسماء الله انك لا تهجر بشيء فيه ذكر لله في ذكر الاسماء الله في ذكر للصفات الله او لشيء فيه ذكر لكتاب الله وكنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الهزم الهزم لا لا جزء الهزل الهذم ذكر الله ولا من ولا من بل هذا الهزل يعد من صفات المنافقين النفاق الاكبر والذي قد بينه سبحانه وتعالى او بين هذه الصفه لهم من في كتابه كما في صورة التوبة ااا وهذا الذي يعني اتى يا الحديث الذي ايضا استدل به المصنف هنا رحمه الله تعالى كما سوفاتنا وما حكم الاستهزاء بهذا الذي يستاهدئ بالله او يستاهدئ باسمه من اسماء الله او بصفة من صفات الله أو بكتاب الله أو بسنة رسول الله, صلى الله هذا الإهزاء بلا شك يعد من الكفر الأكبر ومن أنواع الكفر الأكبر كما ذكر هذا أهل الإلم فكما بيّن أهل السنة إن الكفر الأكبر على أنواع منها كفر التجذيب كفر الاباء والاستكبار كفر الجهود كفر الشك كفر النفاق وأيضا قالوا كفر الاستهداء هذا من الكفر الأكبر بلا شك الذي إذا وقع فيه صاحبه فقد خرج من دين الإسلام وارتده إن كان مسلما وللأسف الشيطان ينقي بين المسلمين أشياء وأشياء لغلبة الجهل عليهم ولبعض الإيمان الذي حل بالكثير منهم في هذا المام فيقع البعض منهم في مثل هذا فنحن نذكر هؤلاء أن يتوبوا إلى الله من هذا فللأسف محمد هذه البليه بين شباب المسلمين بالقفوص يستهزئون احيانا بصلات او يستهزئون احيانا ببعض السنن جهلا منهم وبسبب ضعف الايمان الذي حل بهم فان هؤلاء ما يكون الى النفاق ان لم يكونوا واقعوا في الكفر فعليه من يتوب إلى الله عز وجل وطبعا لا يعني كلامنا هذا أن نعنم الحكم عليه على كل من هب ودب من قد يرزمنه هذا من عند أنفسنا هكذا ولكن المقصد من هذا أننا إن سمعنا هذا من أحد من الشباب أو من المسلمين علينا أم عيضهم وأن لا نفتهينا بكلامي هذا والمقصد الأعظم أننا نشاركه يعني سمعت شابا او طفلا حتى يستهزئه او يمدح بشيء من ذكر الله او بشيء من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الواجب عليك ان تنكر عليه وان تعلمه فكيف اذا فكت اذا فكت هذه يعني مرتبط ضعف مرتبة مرتبة ضعف فكيف إذا صاركته في هذا الهز او مذاه بذكر الله يخشى عليك أن تكون مشاركة الله في الحكم إما بالنفاق الأكبر او بالكفر أو بالوقوف كبيرة من الكبائر التي تصل إلى حد الكفر او قد تصل إلى حد الكفر الأكبر فإياك أن تستهين بهذا ونن العبره في هذا الحديث نعم والذي جاء فيه ان رجلا في غزوه تبوك تعد من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله وآله وسلم كان يقول هذه المقولة الفاجرة كان من المنافقين يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يشير إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرغب بطونا أرغب بطون ولا أكذب السنان ولا أجبن عند اللقاء لا كفر يصف الصحابة هذه الصفات السيئة يقول نعم هذا مستهجئا بهم فقال عوف ابن مالك كذب ولكنك منافق لأخذ لما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما أخبر عوف الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد تبقه قد نزلت آيات, آيات من القرآن تخبر بحكم هذا القائل هذا القول فلما علم الرجل هذا المنافق هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويقول إنما كنا نقول نحن ما قصدنا له الكفر وما قصدنا أن نستهدئ بيدين الله هكذا يقولون يعني كما يقول بعض المسلمين في مصر مثلا ولا في بلادنا هذا يقول نحن ايه بنتفلى نصلي اوقاتنا اه نصلي الوقت يصلون الوقت بالاستهزاء باحكام الله فهذه كلمة المنافقين أعزنا الله إنما كنا نقول نلعب فقط لا لا لا لسنا قاطبين أن نكفر بالله عز وجل أو أن نطعم في كتاب الله ولفي سنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يعني ما أقرب حال بعض أهل الجدع من هذا الوعيد طبعا الذين يعني نالوا الحظ الأوثر من هذا الاتهجاء بذكر الله او بكتاب الله هم نعم هم, هم هي الرواقب الشيعة هم أكثروا الطوائف استهجاء بكتاب الله وصنة رسول الله وبأفخاب رسول الله بلهم كانت كفروا عامت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله و نعم الأخف منهم درجة من ينتسب إلى القبلة من بعض ذي الأحجاب الذين يقعوا في بعض كلامهم نعم بسبب بدعتهم شيء من إيه شيء من هذا الاستهزاء والهزل بذكر الله او ببعض احكام الله وكمثال لهذا هذه المقوله الفاجره التي الذي تفوه بها هذا المفكر الذي يسمى بيوسف القذاوي حينما كان يخطب خطبه جمعه فاذ به يقول بكل جراه والان قد غلبت علي السياسه يقول ناجحا انتخابات اليهود التي يعني كان في اختلال اذكر مين هنا وهذا او احد هؤلاء يعني او هذا الحزب حقق نسبه 70% او 60% فيقول يعني نحن نحي اسرائيل اظن طبعا لا يعني لا يصح ان تسمى دوله اليهود اسرائيل هم, هم الذين سموها بهذا ان اسرائيل واسمه اسم نبي الله يعقوب وهو بريء من امن اليهود ومن افعال اليهود فساعدنا فلنحن نصي يعني دوله اليهودا اسرائيل فاما ليس ليس عندهم هذه الخمس تسعات ولا السبت التي عند المسلمين في الانتخابات يعني مثلا يعني يستهزئ ببعض النسب التي تكون في هذه الانتخابات وفهذا بنسبة 99 وخمس تسعات من, من من العشر أو من المئة وكذا ثم الشاهدة ما قالوا بعد ذلك الذي يعد من الاستهزاء بالله عز وجل وإن لم يقصد أو, يقصد أو لم يقصد شيء يقول لو أن الله عرض نفسه على الناس ما نال هذه النسبة أي نسبة التسعة وتسعين وستة ساعات والخمسة ساعات هذه خدمة مفجلة بصوته من سنوات طويلة يعني وللأسف أنا حتى الآن ما وقفت لها وانت راجع طبعا لما غرضت هذه الجملة على أهل العلم الكبار نحو العلامة ابن غثيمين رحمه الله تعالى فقال هذا الرجل يجب أن يستتاب يجب أن يستتاب من قبل ولي الأمر أن يطلبن أن يتوب من هذه الكلمة فإن تابوا إلا قتل مرتدة إلا لم يتب طبعا هذا الأمر يكون في يد ولكن الأمر في يد حكام المسلمين فهذا الذي يعتبرونه إمام أهل السنة الآن لأنه بعد عشرين سنة من التحالف مع الراقبة اكتشف أنهم أرادوا غزم بلاد الإسلام بعد عشرين سنة بعد أن وقعت المصيبة تأتي الآن ولم تستمع وترفع رأسك لتحذيرات الغلماء طوال الوقود الماضية لا أقول 20 سنة بل من مئة سنة والغلماء يحذرون فلما يعني وضع الراكبة أيديهم على بلاد الإسلام وذبحوا المسلمين بالمئات كالكباش على عرض العراق وهدموا المساجد واستحلوا المحارم إذ بك الآن تكتشف أن هؤلاء يريدون شر بلمسلمين سبحانه ما ولما كان الزبح يتم في العراق من عصر سنوات ما تدري هذه المذبح تدري بلا شك ما الذي حدث فالشاهد يعني أن المخدعين الذين يعني لا أدري هل تنسى على أبي صاريم أم أن الجهن الفادح أصابهم يرفعون هذا الرجل إلى إمامة أهل السنة الآن لأنه تضعه بالتحذير من الشيعة الرافضة أخيرا أين هذا الكلام أحلى. أين هذه الإمامة ان الامام يضل يعني معم الافكار و... ويعمي ابصار ابداعه حتى تقع المصائب ان يصلح ان يكون اماما يعني هذه يعني اشاره ترىوي ياتي مزيد من التخطيط في هذا الامر ان شاء الله قالوا في درس الليله وفي الاسبوع القادم من دروس التحذير من غزو أشياء الرافدة إن شاء الله فالشياء هذا مثال عملي لرجل من أهل البدع من الذين وقعوا في بدعة الحزبية والتحذب لهذا الحزب الذي يسمى بحزب الإخوان الذي قد شمل تحت راياته شتى رايات أهل البدع من متصوفة ومن شيعة رافبة ومن معتزلة ومن أشاعرة ومن آه آه آه آه نعم ومن حتى النصارى والله نعم فهذا حزب سياسي لا, لا علاقة لو بالدين الصحيح هم يعتبرون القرضاوي هو أكبر عالم أنجهم فهذا الرجل يعني مبارك الله قد حذر منه كافة كبار أهل العلم نحو العلامة الألذان رحمه الله ونحو العلامة ابن عصيمين ونحو الأعلامة مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى ونحو الأعلامة ربيع ابن هادي إلى آخر رؤوس أهل العلم وبيّنوا ما عنده من ضاطل ومن أقوال يعني شنيعة أحيانا يستحي المرأة أن يذكرها نحو هذه العبارة الماضية <تصفيق> طيب ان شاء الله نكتف بهذا والعل الله يكتر يقول فيه يعني مزيد من التعليق او الشرح من هذا الباب في المجلة القادمة وصلى الله على محمد وآله وآله وآله يلا أنا... يلا ممكن نبدا مثلا نبدا على الوقت خلاص نبدا حلو فوزا بعديكوت من لما ياخده بس خليها. خليها. بقل بقل كده بس تاخد ياخد خليها خليها هو لو مركز الاول الشفطيك كنت باكل زيت انفه